أعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الذيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا سماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعَالِيُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ أَمْ لَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ توني بكتاب من قبل هذا أو أثارتي من علم إن كنتم صادقين.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 وَهُمْ عَن دُعَاءٍ وَإِذَا عَشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ آذَاءَ أَوْ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بيرات قال الذين للحق قال الذين كفروا للحق لما Oh, وكفروا بِهِ وَشَهِدَ شاهد وَشَهِدَ شاهد مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مذيع فَأَنْبَعَرَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا ما وإذ لم يهتدوا به فسيقولون وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ مَآءُ وَرَأَمَ وَهَٰذَا كِتَابُ مُصَدَّقٌ لِّسَان Arabic Să vă mulțumim صين الإنسان بوالديه إحسانا حملته رَبُّهُ بِشَيْءٍ فَأَكْرَمَهُ وعمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أجده وبلغ أربع سماة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ولا والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وعصلاً إِنِّي طُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبْلُونَ ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعجون وَالَّذِي قَالَ لِعَبْدِهِ أَهْضِرْ فَأَنْهَرَ فِيهِ ۖ قَالَ رَبِّ أَهَمَّ بَشَرًا أَمْ بَهِيمًا وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِنْ <تصفيق> <تصفيق> <إن na wa dallahi ha qum الَلَّهُكَالَذِينَ أَقَالَ يِمُرُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ قَالَتْ مِنْ قَبْلِكِ مِنَ الْجِنِّ ان غُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا يَعْمَلُونَ Biña vùngm da o وَيَمَنُونُ رَضُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَعْتَبْتُمْ طَيِّبَةٌ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ وَاستتَطَنتُ بِ فَِ مَ تجِ زَونَ وَذَوَ الرُونِ بِمكُتُ تكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفكرون and not قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ ما ولكنني وأبل ما أرسلت بجي ولكنني أراكم قوم من تجلون؟ فلما رأوه عارضاً. تقبل أوديتهم قالوا بلغوا ما لا يرى إلا مساكنه كذلك نرزل قوم المجرمين وَلَقِذْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَّى وجعلنا لهم سمعوا واصروا عف إذا فما أنى عن غب اَمَّا أُنَامُ نُومَ ثَمُّ وَلَا أَبْصَارُ وَلَا أَنْ إِذَا تُمَّتْ مِنْ شَيْءٍ إِلْكَانُوا كانوا يجهدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أقاعاد إذ آذر قومه بالأحقاف وقد قالت بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ نُعِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصادقين لَئِ مَع الموعين ضَر الله وَأُبلَ لوكُ م أُوسِ تُ بهِه وَدكِ م فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَا عَارِضٌ مُنْقِرَنَا هل هو ما استأجلتم به ريع فيها ذاب أليم يدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنه كذا لِكَنَّ رَزَقَ قَوْمًا مُرِيمِينَ وَلَقَدْ مَا فِي مَاءٍ ناكم فيه وجعلنا لغب سما وجعلنا لغب سما ما أغنى عنهم سموهم فما أغنى ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجعدون بآيات الله عَذُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمَّاتِ وَلَقَدْ أَعْلَكْنَا مَا أَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَنْ لَهُمْ يا فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهِ وَذَلِكَ إِفْقُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا min narjin liyastamiuna qan afalamma مَا قُضِيَ وَلَّوْا إِنَا قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا مصدق لما بين يديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم Că ca يغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُولِ أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلقت السماوات والأرض ولم يحيى بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إن على كل شيء قدير ويوم يُعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا